اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عماد ممددة قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل